ل أ ن المنفي بدعائه يحتمل أ ن يكون الولد و ل م كان منفيا يحتمل أ ن يكون من ا ل أ ب الذي نفاه ولذلك لو رجع الاب واستلحقه ف إ ن ه ي ل ح ق فلولا أ ن ه يمكن أ ن يكون منه لما كان ب ا ل إ م ك ا ن أ ن يلحقه ف ع د ة الحامل تكون بوضع الحمل ش ر ي ط ة أ ن يمكن ن س ب ة الولد إ ل ى صاحب ا ل ع د ة و إ ن م ا ت ن ق ض ا ل ع د ة بوضع الحمل بمجرد وضعها كل الولد ف إ ذ ا خرج جزء من الولد ما تنتهي ا ل ع د ة ولو خرج معظمه ما تنتهي العده ة ما ت ت ن ي الا ع د ة إ ل بوضع الولد كله ر فيعتبر من الأول توأم الأول وليس من الشرط أ ن يكون الولد حيا فلو نزل ميتا ف إ ن ا ل ع ج ا تنقضي وكذلك لا يشترط أ ن يكون م ت خ ل ق ا بل لو نزل م ض غ ة فيها صوره ة آدمية ا ر ة مضغة أو نزل ف ي ه ادمي صورة آ ة خ ف ي ة لكن قال القوابل إ ن ه انها أصل آدمي و إ صوره ة آدمية يعني ع ر ف ا القوابل أو ل م تكن صورة لا ظ ا ه ر ة ولا خ ف ي ة ولكن قال القوابض ان هذه ا ل م ض غ ة أ ص ل آ د م ي ف ف ب كل هذه ا ل أ ح و ا ل تنقضي ع د ة ا ل م ر أ ة وتنتهي و أ م ا إ ذ ا أ ل ق ت ع ل ق ة ف إ ن ا ل ع ل ا ق ة لا تنتهي بها ا ل ع د ة وقلنا إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت م ع ت د معتدة ب ع د ة ا ل أ ق ر ا ء او ا ل أ ش ه ر إ ل ا أ ن ه ا أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ظهر في بطنها الحمل ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تنتقل إ ل ى ع د ة الحامل وبناء على ذلك ما تنتهي عدتها بانتهاء الاشهر أ ق ر ء بانتهاء الثلاثة ا ل أو أ ا ل ث ل ا ث ة و إ ن م ا تنتهي عدتها بوضع الحمل ولو أن المرأة ولم أو المرأة بالأقراء حامل إلا ثقلا أن أنها أنها كأن رأت تتيقن اعتدت ارتابت حركة خفيفة في في بطنها حتى في قال لا يجوز لها أ ن تنكح حتى تنتهي هذه الريبه ق ا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة و أ م ا إ ذ ا كانت خارج العده اعتدت وانتهت ولكنها بعد أ ن انتهت من ا ل ع د ة ارتابت ح س ت بثقل أ و ب ح ر ك ة خ ف ي ة كما ذكرنا ولكنها كانت قد انتهت في عدتها قال هذه إ م ا أ ن تكون م ت ز و ج ة و إ م ا الا تكون م ت ز و ج ة فان كانت م ت ز و ج ة ف إ ن ن ا نعتبر نكاحها صحيحا ونقضي باستمرار هذا النكاح ل أ ن ن ا حكمنا بانقضاء ا ل ع د ة ظاهرا قد انتهت أ ق ر ا ؤ ه ا أ و انتهت أ ش ه ر ه ا وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نحكم ب ص ح ة النكاح إ ل ا إ ذ ا ولدت لدون س ت ة أ ش ه ر من عقد النكاح ل أ ن ن ا نقطع في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن الولد إ ن م ا هو من الزوج ا ل أ و ل ل أ ن أ ق ل م د ة الحمل س ت ة أ ش ه ر ف إ ن ن ا نقطع أ ن الولد من الزوج ا ل أ و ل و أ ن عدتها ما كانت قد انقضت وبناء على ذلك نحكم ببطلان هذا النكاح هذا إ ذ ا كانت قد ارتابت بعد انقضاء ا ل ع د ة وقد تزوجت واما اذا لم تكن م ت ز و ج ة بعد انقضاء ا ل ع د ة ارتابت لكنها لم تكن م ت ز و ج ة قالوا يندب لها أ ن تنتظر حتى تزول الريبه ة نحن حكمنا بالقضاء ع د ت ا ظاهرا لكنها بعد انقضاء العدة فارتابت أمرها حامل؟ الحامل أنها حامل؟ ما في يقيني؟ ولا في غلب الظن وإنما هي مجرد ريبة. ظواهر ربما هل هي هي عنها مجرد ريبة علي تنتقل على ليست ذليب أن يقيني نتج بعد فيجب غلب عدة شيء أحست أم في في في في في حمل أ و ربما كانت ناتجه عن حمل قال يندب لها أ ن تتريث وتصبر ولا تتزوج حتى ت ت أ ك د ب ر ا ء ة رحمها و إ ن م ا قلنا يندب ولم نقل يجب ل أ ن ن ا حكمنا بانقضاء ع د ة حاضت ثلاث ة مرات وانقضت عدتها ف إ ذ ا تزوجت ما نستطيع أ ن نقول لها إ ن ك ا ذ م ت ولكن نقول د ا ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك والمفترض ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ح س بشيء فيه ش ب ه أ و شك أ ن يمتنع عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرا بدينه وعرضه ف إ ذ ا تزوجت ما أ ر ا د ت أ ن تعمل المندوب أ و فعلت ا ل ك ر ا ه ا وتزوجت وهي م ر ت ا ب ة بعد أ ن ق ض ت عدتها قال حاليا نحكم ب ص ح ة هذا النكاح بناء على ا ر ت ض ا ء ا ل ع د ة في الظاهر نحكم ب ص ح ة هذا النكاح ولا نحكم ب ا ق ا ل ه ف إ ذ ا ما استمر ا ل أ م ر وزالت ا ل ر ي ب ة فلا إ ش ك ا ل و أ م ا إ ذ ا و ل د بدون س ت ة أ ش ه ر ف إ ن ن ا نحكم ببطلان هذا النكاح ل أ ن ن ا نعلم ب أ ن هذا الولد كان من الزوج ا ل أ و ل وليس من الزوج الثاني وبناء على ذلك نقول إ ن عدتها لم تنقض ي ونقول إ ن النكاح الثاني وقع في ع د ة وبناء على ذلك فهو ب ا ط ل طبعا بولادتها تنقضي عدتها من الزوج ا ل أ و ل ولكن سيترتب عليها ع د ة و ض ئ الشبهه التي سنتكلم عنها بعد قليل إ ن شاء الله ولو زوجته وكانت الرجل طلق زوجته صلاقا بائنا وكانت حاملا كلام كله الآن أن بائنا في ع د ة الحامل خ ل ق زوجته طلاقا بائنا وكانت حاملا إ ل ا أ ن ه ا ولدت إ ل ى متى يكون الولد منتسبا ل أ ب ي ه ما هي ا ل م د ة التي لو وضعت فيها ا ل م ر أ ة يعتبر الولد منسوبا ل أ ب ي ه ما هي أ ط و ل م د ة ل ل ع د ة يمكن أ ن تستمر فيها ا ل م ر أ ة الحامل ذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى و ا ل إ م ا م مالك إ ل ى أ ن أ ك ث ر م د ة الحمل أ ر ب ع سنوات يقول ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى جارتنا عجلان وزوجها رجل امرأة امرأة ثلاثة اثنة هذا عن غير هذه المرأة فدليل الإمام الشافعي عشرة أربع روي غير حملت تحمل بن أطن سنة بطن سنين عن محمد صدق صدق وقد فجديل كل هذه في ودليل ا ل إ م ا م مالك في أ ك ث ر م د ة الحمل هو الاستقراء كدليلهم في أ ك ث ر م د ة الطهر و أ ق ل م د ة الحيض و أ ق ل م د ة النفاذ وغالب الحيض وغالب النفاذ الدليل على هذه ا ل م س أ ل ة ليس دليلا نفطيا و إ ن م ا هو دليل ناتج عن استقراء ت ك ل ا م ن ا على سن الياس في الدرس الماضي ما الياس هي سن ق ل ن اختلف ا العلماء في سن الياس والراجع عندنا أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا بلغت اثنتين وستين س ن ة ف إ ن ه ا تصل إ ل ى سن الياس وهذا بنيناه على ا ل ا س ت ق ر ا ء ل أ ن أ ك ث ر ما ر أ ي ن ا ه أ ن ا ل م ر أ ة قد تحيض في هذه السن لكننا لو ر أ ي ن ا ولو بعد أ ل ف عام إ م ر أ ة تحيض في التسعين ف إ ن ن ا نقول إِنَّ ان سن َِ الياس ِ تكون َُُ في ِ السبعين ِ إ ذ ن هذا ممكن في النساء نحن نتكلم هل هذا ممكن أ و ليس بممكن بغض النظر عن كونه يقع بكثره أ و يقع بقله قد لا يقع في الحياه إ ل ا مره واحده إ ذ ن هو ممكن فقالوا اذا راينا امراه تحيض في سن ٍ بعد هذه السن فاننا نحكم بان سن الياس تمتد إ ل ى السن الجديده التي نصل اليها و أ ك ث ر ما رؤي من حمل ا ل م ر أ ة أ ر ب ع سنوات هذا الكلام ربما يقول العلماء المعاصرون أو ان ل ل أ ط ب ا ا ا ء م ع ص ر و إن هذا ليس بممكن نحن ما نتهم الراوي ا ل إ م ا م مالك يقول هذا وهو ث ق ة ويثني على جاره الذي أ خ ب ر ه بهذا وعلى زوجته وتكرر ع ل ى ز و ج ه و ت منها هذا الحمل إ ذ ا قطع ا ل أ ط ب ا ء قطع مش ظن لو قال العلماء اليوم توجد عندنا ن ظ ر ي ة ف ر ق ما بين ا ل ن ظ ر ي ة وبين القانون العلمي ا ل ن ظ ر ي ة أ م ر يبنيه العالم المعاصر بناء على استقراء ن ا ق ص أ ي ض او أ بناء على ظواهر استنبط من خلالها ق ا ع د ة ما لكنه من الممكن أ ن تستنبط ق ا ع د ة أ خ ر ى تخالف هذه ا ل ق ا ع د ة هذه تسمى نظريه ة ن قانون علمي يقيني أمر اليقين ا هذا لا ك يطلق علمي لدرجة أمر يحدث غير قابل ل ل ت خ ل ق وغير قابل للنقاش وغير قابل للجدل مثل امور ل ا ل م ش ا ه د ة و ا ل م ح س و س ة والملموسه ي ليس نظرية ة فاذا قال الأطباء بناء على نظرية او بناء على استقراء ق على على لان ر ت م غيرهم فاستقراء فلا ي ك و ن ا س ت ق ر ر ا ه م أ ج ح من ا س ت ق ر ا ء غ ي ر ه م مرجح يكون من غير مرجح علمي لا لكذا على ترجيحا بنوا هذا على قانون يوجد يكون غير يقيني ل أ ن هذا لا يمكن أ ن يقع عند ذلك نقول نغير القانون العلمي ل أ ن هذا ليس نصا في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى نقول إ ن هذا غير ق ا ب ل للتغيير وليس نصا من النبي عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم حتى نقول إ ن ن ا متعبدون بتنفيذه و إ ن م ا هو اجتهاد من ا ل إ م ا م الشافعي و ا ل إ م ا م الامه جميعا ا ل إ م ا م أ ب و حنيفه يقول إ ن أ ك ث ر م د ة الحمل سنتان وبناء على ذلك الفقهاء جميعا ما يقولون بالتسع أ ش ه ر ا ل أو ج م ا ه ي ر الفقهاء م ا ي ق و ل و ن ب ان ل ل ت ع ي ق و و يمتد ك ن أن ي م الحمل إ ل ى السنتين أ و إ ل ى أ ر ب ع سنوات السنتان أ خ ت ا ل أ ر ب ع ا ل أ ط ب ا ء حينما ينكرون هذا ينكرونه في السنتين وينكرونه في ا ل أ ر ب ع أ ن ا ما بحثت في ا ل م س أ ل ة من الناحيه ة الطبية واسعة الأطباء العاديين ما سألنا أطباء أو أطباء عملوا دراسات سألت بعض متخصصين أو على ذ الطبيه ا م و و ض ع فإذا قال ا ل أ ا ا ء إنه من م ل س ت ح ل المستحيل, يقيناً من المستحيل أن تحمل المرأة أربعة نواب. عند ذلك نقول يقينا من أن نواب عند ما ا أربعة ر و الإمام مالك صحي وهي أ ن ا ل م ر أ ة حملت أ ر ب ع سنوات ولكننا نجزم في هذه ا ل ح ا ل ة ب أ ن ه ا لم تكن حاملا و إ ن م ا هناك حمل يقال له الحمل الكاذب يعني حملت أبطن في اثنتين عشرة ولكنها كانت تتوهم الحمل ولا, ولا يوجد حمل و أ م ا إ ذ ا لم يقل العلماء هذا و إ ن م ا قالوا لا هذا الذي نقول نحن مبني على استقراء مبني على غ ل ب ة الظن ما ن أ خ ذ ب أ ق و ا ل ه م ل أ ن هذا الخبر خبر صحيح وهو ن اذا ت ج إ هو ناتج عن استقراء وبناء على ذلك نقول ما دام هذا ا ل أ م ر ممكن إ ذ ن تنبني عليه احكام ش ر ع ي ة ك ث ي ر ة ل أ ن ن ا لو قلنا ب أ ن الحمل لا يمكن أ ن يزيد عن تسعه اشهر وولدت ا ل م ر أ ة ل س ن ة ف إ ن هذا الولد لا ينسب ل أ ب ي ه وتترتب عليه احكام في ا ل ع د ة ويترتب عليه بطلان نكاح جديد ويترتب عليه م ش ا ك ل ك ث ي ر ة جدا فنحن فإذا الآن نقول بهذا فإذا قال العلماء قانونا يقينيا لانه من المستحيل أ ن تحمل ا ل م ر أ ة أ ر ب ع سنوات لا مانع من أ ن نقول إ ن أ ك ث ر م د ة الحمل هي ما تدل عليه النتائج ا ل ع ل م ي ة اليقينيه ة و ذ ذكرته هذه ا الكلام أنا ذكرته في غير هذه المناسبة عند الكلام على الماء المشمس الماء المشمس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر طاهرا مطفرا على رحمه عند عند غير يعتبر في ل ك ن ه ي ك ر ه ا س ت ع م ا ل ه لكنه ي ك ر ه الامام س ت ع م ا ه و ك ر ه ي ة ا ل إ الشافعي لاستعمال الماء المشمس ط ب ي ة وليس ث ا ب ت ة عن نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هو مبني على أ ن الماء ا ل م س خ ن إ ذ ا كان بقطر حار وفي إ ن ا ء منطلق قابل للطرق والتمدد من النحاس و غ ي ر ه من المعادن ا ل أ خ ر ى قد يؤدي إ ل ى البرص واختلف أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم في هذه ا ل م س أ ل ة على سبعه أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م الشافعي حتى قال بعضهم هذه المساله راجعه إ ل ى اطباء الكلام الذي نقوله الآن فإذا جزموا ن ب أ يؤدي لا ل لم تنعوا من استعماله ا تنعوا ما لنا استعماله من يجوز وإذا لم ما إلى جزما فإننا نقول بأنه عند ذلك وقالوا ثلاثة وهذا هو الواقع الآن ا ل ل ع ما ء كله م احد أ العلماء يقول إنه م انه أحد العلماء يقول إ يؤدي إ ل ى البرف لكن هل يستحيل ط ي النفية ي ع ا أنه س ت أ ن يعمل البرف إ ذ ا قالوا ب أ ن ه لا يعمل عند ذلك ن ج د م و ا ب أ ن هذا الاجتهاد الذي اجتهده المتقدمون لم يكن في محله هم وسائل ع ل م ي ة أ د ت ه م إ ل ى هذا كاجتهاد المتقدمين رضوان الله عليهم في المني أ ي ن مكان المني في الانسان إ ن س فالجميع الفقهاء في الماضي يقولون م إن ت و د ع ل م ي يقرأون يخرجوا بين الذين في الماضي كانوا يقولون بغير هو الله هذا الفقهاء لهم هذا قول والترى قول والمسلمون كانوا القول الصلب تعالى الصلب لا علاقة بالطب الأطباء من هذا الكلام ا ل آ ن يقينا ل أ ن ه ليس بصحيح ليس صحيحا ً فالفقهاء قالوا اذا كسر ظهر ا ل إ ن س ا ن وخرج منيه من صلبه هل يجب عليه الغسل أ م لا يجب عليه الغسل هذا الكلام قالوا نحن ما نعيب عليهم بعض الناس ممن لا أ خ ل ا ق عنده ممن حقد ليس على أ علماء د ا ا ء أ ة بل على ل حقد ع م هذه ا ل أ م ة يجعل مثل هذه المسائل و س ي ل ة للتشهير بعلماء المسلمين و و س ي ل ة ل ل إ ج ر ا ء عليهم والطعن بهم والسخريه منهم هذا من ق ل ة دين المرء و ق ل ة أ خ ل ا ق ه ا ل إ س ل ا م ي ة ما عنده اخلاق هذا نعم لأنهم قالوا هذا الكلام ليس أقلوا على لديهم افتران وإنما بناء ما من هذا علمية وسائل هذه إ م ك ا ن ي ا ت ه م ا ل ع ل م ي ة ما كانوا يعلمون ما نعلمه نحن اليوم هذه ع ق ي ق ة يقينيه ة لا يختلف ل ي ع ا ا لا ن س لا يختلف عليها الناس العلم الطبي كل يوم يتقدم ف إ ذ ا قال طبيب اليوم كلاما بناه على ا ت ق ر ا ء أ و بناه على ظن هل نعيب عليه غدا إذا كان وكلامه قد أ ص ب ح خطا إ ذ ا اكتشفنا قانونا علميا جديدا يبين ان كلامه كان خطا أ م نعيب عليه ما نعيب عليه ا لو ي م لو أ ن ن ا رجعنا إ ل ى خمسين س ن ة إ ل ى الوراء لوجدنا كثيرا ً من النظريات والقوانين والقواعد ا ل ط ب ي ة قد تغيرت اليوم ومع ذلك نثني على أ و ل ئ ك ا ل أ ط ب ا ء ونقول كانوا ح ج ر ة في صرح ا ل ح ض ا ر ة الطبيه ة ونثني ي ع ل م أسلافهم ويمجلونهم لكن مع نجد من ممن الكفر الأسرق لا أخلاق عنده في هذا العصر على لكن في يثنون نجد عنده ي ت ي ه و ي ت ش د و ي ج د أن يزين نفسه ب الى إ ا ء ع ل ع ل مثل ا ء هذه المواطن ويحاول من خ ل التشهير ه ا بعلماء المسلمين هذا ليس من أ ع م ا ل المؤمنين وليس يفتون يكون والله يفتون الأخلاق الإسلامية بل ليس من أخلاق الكفار、حتى. الكفار رجلهم على أسلافهم يكون هذا والله فعل فعلا بناء على عليه من من إن بناء هذا اشتهاده حتى كل ف ل ا س ف ة العالم كل الذين خاضوا في الرياضيات كل الذين خاضوا في الطبيعيات كل الذين خاضوا في ا ل ف ل ا س كل الذين خاضوا في طبقات الارض أ ر تغيرت ر ض ي ك ث من ن ظ ي في المعاصرين يذمونهم يذكرونهم في التبجيد والتعظيم ا هذا العظل ما سمعنا المعلماء المعاصرين في والتعظيم والاحترام وهكذا أسلافنا ت ه م ولكن بل نقول مع نحن و ا الله ن عليم م س أ ل ة ليست ن ص ي ة وقالوا هذا اجتهاد وهذا ما أ د ا ن ا إ ل ي ه عقلنا هذا ما ادتنا إ ل ي ه إ م ك ا ن ي ا ت ن ا ا ل ع ل م ي ة وطاقاتنا ف إ ذ ا وجدتم شيئا يخالف هذا فاعرضوا عنه ونقول جزاهم الله خير الجزاء هذا ما توصلوا إ ل ي ه في الماضي وكان من المستحيل عليهم ليس في إ م ك ا ن ه م أ ن يعرفوا ما نعرفه نحن اليوم مما لا يخطئ على أ ح د نعم سنين لأربع المرأة فإذا ولدت المرأة لأربع سنين ف إ ن هذا الولد يلحق ذا العدة يلحق زوجها ا ل أ و ل فاذا أ ب ا ن ه ا وولدت ل أ ر ب ع سنوات يعني ضمن ا ل أ ر ب ع سنوات ف إ ن الولد يلحق أ ب ا ه ا ل أ و ل أ م ا إ ذ ا ولدته ل أ ك ث ر من أ ر ب ع سنوات فنقطع ب أ ن هذا الولد ليس من أ ب ي ه إ ذ ا ف ل ق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ليس طلاقا بائنا فولدت لاربع فلقها طلاقا ج ع ي ا لكن ولدت أ ر سنوات يعني معنى ذلك أ ن ه ا خلال هذه ا ل ف ت ر ة في ا ل ع د ة ويحق له ان يراجعها البائن ما يستطيع مراجعتها ما تتضرر إ ل ا في التريث ما تستطيع أ ن تنكح زوجا آ خ ر ولكن هذه التي طلقت رجعيا وكانت حاملا واستمر حملها ل أ ر ب ع سنوات تتضرر بامرين أ و ل ا بالتريث ل أ ر ب ع سنوات وثانيا ل أ ن زوجها يستطيع مراجعتها والزوج يتضرر ب أ ن ه تلزمه ا ل ن ف ق ة وكذلك يلحقه الولد و إ ذ ا مات احدهما يرثه الاخر إذا طلقت المرأة طلقت رجعيا تحسب السنوات من س ا ع ة التلفظ ا ل ز و ج بالطلاق تبتدا السنوات ا ل أ ر ب ع ه ولو تزوجت بعد العده ة إمام النووي سيعيد الموضوع النووي ن سيعيد س ف لكن بشيء آ خ ر من التفصيل يقول بالقضاء لو تزوجت بعد العدة فولدت لدون وحكمن بالقضاء ظاهرا وتزوجت لكنها ولدت لدون العدة لكنها على ذلك ستة اعتدت عدتها بعد نعلموا ظاهرا منان ستة أشهر أشهر ان ع د ة ه ا لم تنقض في الواقع ونفس الامر و إ ن ك ا ن قد انقضت بالظاهر قال ف ك أ ن ه ا لم تنكح أ ي ف تعتبر كالمعتده ويلحق هذا الولد ف ا ل ع د ة ولا ينسب إ ل ى الزوج الثاني وفي الوقت الزواج وقع ولكنها ولدت فوق نفس في فما الثاني يتبين نحكم ببطلان لأنه لنا أنه ستة العدة ولكنها إذا ولدت لستة أشهر قال ف إ ن ن ا نلحق الولد بالرجل الثاني ونعتبر ع د ة قد انقضت ونحكم ب ص ح ة الزواج الثاني و إ ن كان يعني احتمال كون الولد من الزوج ا ل أ و ل ل أ ن ا ل م ر أ ة ترد ل س ت ة أ ش ه ر هذا نادر وليس, كثيرا وليس يعني له غالب وله كثير و إ ن م ا هو نادر أ ن تلد المراه أ أشهر ة لستة ه ذ ممكن ك ن و ل نادر يعني ا ل ا ح ت م ا ا ل ل ت ك ه ا أو و ا ل ظ ا ه ر تقول إن هذا الولد ممكن ن ولكن الزوج الأول م أن ي ك ولكنه ن من ا ث ا ن ي ليس أم م ما جام ممكنا فإننا ن ن س ب للرجل ل ا ا ث نادر ي من أجل ل لصحة النكاع لأننا لو للزوج الأول النكاع ح حكمنا ك م نتبناه ببطواني هذا النكاح الثاني فإذا تزوجت المرأة بعد ا ن ت بان الولد للزوج ا ل أ و ل وحكمنا ب أ ن النكاح الثاني نكاح فاسد و أ ن الزوجه الثانيه إذا كان قد و ط ئ ا ف إ ن و ط أ ه لها بشبهه قال و بمجرد ن ا ء على ذلك ب ولادتها يتبين لنا انتهاء عدتها ا ل أ و ل ى هي حملت ما تعلم في يسوع ا ل ح م ل من ا ل أ و ل أ م من الثاني ا ل آ ن نحكم باستمرار النكاح الثاني لأن يدل على الحمل الرجل الأول بالقضاء عجتها ظاهراً إما لحيضها وإما لمرور الأشهر لكن الحاملة ذلك لو الحمل وبطلان النكاح الثاني نقول النكاح الثاني مستمر وردت دون ستة أشهر. أولا نقول أن أشهر عندنا من ونحكمنا وبناء بطنها نحكم بانفتاح دون يتبين لنا أن هذا النكاح الثاني ما إما وإما ما مستمر هذا عجتها ظاهرا هذا جديد قد وردت تحيض في ظهر باطل ستة والثاني يتبين لنا ان المراه مازالت في عده زوجها الاول, الأول وتنقضي عدتها بوضعه بمجرد ولادتها انتهت عدتها من الزوج الاول لانه لو لم يطئها وظهر الحمل لانه لو لم يطئها وظهر الحمل نقطع ايضا بان المراه مازالت في عده الزوج الاول معنى ذلك أ ن الزوجه ا ل ث ا ن ي ة وطئها وما دام قد وطئها في نكاح فاسد إ ذ ا هذا ا ل و ط ء يعتبر و ط أ شبهه ف إ ذ ا انتهت من عدتها من الزوج ا ل أ و ل يجب عليه ان أ تشرع في ع د ة ج د ي د ة هي ع د ة وطئ الشبهه من أ ج ل الزوج الثاني وبعد انتهائها من ع د ة وطئ الشبهه يستطيع زوجها الثاني ا ل ذ يستطيع تبين ي لنا بطان نكاحه أ ن يعقد عليها و أ ن يتزوجها لكن كما قلنا لو كان يمكن ن س ب ة الولد للزوج الثاني ف إ ن ن ا ننسبه للزوج الثاني قال ف إ ذ ا كان من الممكن أ ن ينسب إ ل ي ه م ا معا ما عندنا مرجح ل ل أ و ل ولا عندنا مرجح للثاني محتمل الأول محتمل الثاني. ماذا ح ت م ل كل أول ل ث ا ا ن ي م نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال في هذه ا ل ح ا ل ة يعرض على القائد والقائد له شروط خ ا ص ة س ت أ ت ي معنا إ ن شاء الله في المستقبل ب أ ن يكون م د ج ي ا بطن من بطول بني مر و أ ن يكون مسلما عدلا م ج ر ب ا عنده ف ر ا س ة بنظره إ ل ى ا ل أ ش خ ا ص يعرف أ ن هذا الولد من هذا رجل أ ظ ن زيد بن ح ا ر ث ه لما كان نائما مع أ ب ي ه وكانا قد غطيا وجوههما وظهرت أ ر ج ل ه م ا فلما مر المدرج قال هذه الارجل بعضها من بعض فسر ا ل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني ظهرت علامات السرور على وجهه فقال الفقهاء هذا دليل على اقرار القائف في مساله أ ل ة أ ن الانساب ب فإذا ا خ ت ل ل ا ت فتأتي كثيرة سننتقل ا ل آ ن إ ن شاء الله إ ل ى موضوع تداخل الغدد ا ل م ر أ ة قد تلزمها ع د ة و ا ح د ة وهذا ظاهر على ما عرفنا ع د ة الحائل إ م ا ب ا ل أ ش ه ر و إ م ا ب ا ل أ ق ر ا ء و ع د ة الحامل بالوضع ولا إ ش ك ا ل في الموضوع نهائيا ولكنه في بعض الحالات قد تلزم ا ل م ر أ ة عدتان ليس ع د ة و ا ح د ة ك أ ن ت و ط أ بشبهه وتطلق وطئت بشبهه فشرعت في عدتها زوجها ما تحمل هذه ا ل ز و ج ة التي وطئت بشبهه مثلا كيف يكون الوضع م اذا تداخلت العدد هذا التداخل ليس فقط في العدد قد يكون التداخل في العدد قد يكون التداخل في الحدود قد يكون التداخل في الاغتسالات قد يكون التداخل في العبادات انواع التداخل ك ث ي ر ة في السطح الاسلامي من جملتها تداخل العدد هذا يجب على ا ل م ر أ ة قال العدد التي تلزم ا ل م ر أ ة إ م ا أ ن تكون لشخص واحد ب أ ن تلزم ا ل م ر أ ة عدتان لكنهما لشخص واحد و إ م ا أ ن تلزم ا ل م ر أ ة العدد ولكن لشخصين لرجلين و ب ن ا ع ذلك يختلف الحال ف إ ذ ا لزمها عدتان من شخص واحد ومن جنس واحد ب أ ن طلق الرجل زوجته ثم وطئها في ا ل ع د ة ونحن كما عرفنا في م ب ا ح ث ا ل ر ج ع ة لا يعتبر ا ل و ط ع عندنا ر ج ع ة ولو كان ب ن ي ة ا ل ر ج ع ة الرجعه عندنا ما تكون إ ل ا ب ا ل ل ف ب ف إ ذ ا طلق زوجته وسرعت ا ل ع د ة ثم وطئها في ا ل ع د ة العدة تباو كانت بالأقرى كانت أن العدة أم بالأشهر و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة طلاقا بائنا ما يجوز لزوجها أ ن ي ط أ ه ا بحال هذا يصير ك ذ ل ن ا ولكن ن ف ت ر ض أ ن ه كان جاهلا فوطئها ب أ ن كان الطلاق بائنا فوطئ زوجته أ و نسي طلاقه او ظنها زوجته ا ل أ خ ر ى أ و كان عالما لكن ا ل ز و ج ة كانت رجعيه ة قلنا ل إذا ا وفئ ر ج زوجته ا ل ر ج ع ي ة عالما عامدا ما يلزمه الحد باتفاق العلماء و أ ب و ح ن ي ف ة ي ع ت ب ر الوطا إ ذ ا كان ب ن ي ة ا م ر ا ج ع ة يعتبره ر ج ع ة وبناء على ذلك إ ذ ا وطئ زوجته في العده ة عدة عدة سواء و كانت أقرأت ر جاهلا أ و عالما فيما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة رجعيه ة العدة قال تتدخل في ذ ه الحالة يلزمها عده الطلاق وتلزمها عده وطء إن كانت بائنا وطئ ه الشبهه ا ا كانت رجعية وطئها عالما رجعية أو سواء جاهلا في كلا ا للبائن ما ل ن ب ي ا عالما لو وطئها عالما يعتبر زانيا نعم ما إلا إذا وطئها جاهلاً. وأما وهناك فرق ما بين ا ل و ط المبني عن علم في البائن والوقت المبني عن جاهل ا ل و ق المبني عن علم في البائن يعتبر ا ل ن ا والزنا هدر م ا ترتب عليه احكام في العده واما اذا وطئها جاهلا يعتبر وطئه وطئ ش ب ه واما اذا كانت رجليه وطئها عالما ام جاهلا على كلا حال يعتبر وطئ ش ب ه وبناء على ذلك ت ل ز ه ا ع د ت عده الطلاق التي كانت قد شرعت فيها والعده الثانيه عده وقت الشبهة فماذا تعمل قال تتداخل العدتان ف إ ذ ا تداخلتا تبتدئ ع د عدة ج د ي د ة من الوطء الذي وطئها اياه زوجها وتدخل ب ق ي ة ع د ة الطلاق في ع د ة وقت الشبهه يعني ليس أ ك ث ر من أ ن ه ا تطول عليها ا ل ف ت ر ة ما نقول ه اعتدي اولا أ ت م ع د ة الطلاق وبعد ذلك ابتدئي عده و ط الشبهه ل أ ن العدتين من جنس واحد ونتجتا عن رجل واحد فتدخل ا ل ع د ة ا ل أ و ل ى في ا ل ع د ة الثانيه ة فنقول ل ا ساعة الوطن الشبهة فيها من عليك عدة عدة جديدة وهي عدة وتدخل وهي وط يجب تبتدئ أن ع د ة الطلاق السابق وبناء على ذلك لنفترض أ ن ه ا كانت تلزمها ث ل ا ث ة أ ش ه ر وكانت قد اعتدت شهره ثم وطئها زوجها في ب د ا ي ة الشهر الثاني لقول لا عليك ثلاثة ولكن يجب أشهرين جديدة تعتد أن زمن يعني هل معنى ذلك أ ن ع د ة الطلاق الرجعي صارت أ ر ب ع ة أ ش ه ر يعني يحق ل ه أ ن يراجع الزوجه خلال ا ل أ ش ه ر الاربع أ ر ب ع ق ل لا هو يستطيع ا في الشهرين ا ق ي ي ن من د ة ا ا ل ل ط قال ر يراجعها ج ع يستطيع ي في أن ا لا ش ه ر ي ن ل الشهر الثالث ب ا وأما ق ي ي ن فهو متمحضون ل وكذلك ط الشبهة ولا الرجل أن يراجع زوجته في هذه الفترة زوجته هذه و يستطيع في أن بالنسبه ل ل أ ق ر ى إ ذ ا كان قد وطئها في القرء ا ل أ و ل أ و في القرء الثاني أ و في القرء الثالث وبناء على ذلك لو مثلا قبل خلال اليومين بعدة جديدة لوطء الشبهة يستطيع أن يراجع من هذه العدة الجديدة وطئها يومين وتبتدئ يستطيع تنتهي عدتها فإنه هذين هذه يراجع يراجع من بعدة أن أن أن يستطيع في جديدة خلال اليومين القادمين فقط وما وراء ذلك ما يستطيع أ ن يراجع زوجته هذا إ ذ ا كانت المراه قد وطئت من شخص واحد وكانت العدتان متشابهتين كانتا من جنس واحد ف إ ن لم تتفق العدتان ليستا من جنس واحد مش حتعتد ع د ة الوطء و ع د ة الطلاق بالاشهر و ب ا ل أ ق ر ا ء ولك عده الوطء إ ن كانت من ذوات ا ل أ ش ه ر فعده الوطء وعده الطلاق بالاشهر و إ ن كانت من ذوات ا ل أ ق ر ا ء فعده الوطء وعده الطلاق ب ا ل أ ق ر ا ء العدتان من جنس واحد متشابه زال ف إ ذ ا اختلفتا ب أ ن كانت إ ح د ى العدتين ب ا ل أ ق ر ا ء وكانت الثانيه بالحمل ك أ ن ط ل ق زوجته ا ل ر ج ع ي ة وهي حافل فحاضت ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى وحاضت الحيضه الثانيه فوطئها بالطهر الثالث فعملت تلزمها ا ل آ ن عده وطئ الشبهة. الشبهه قبل أ ن تنقضي العده الأولى الاولى فإن كانت إحداهما حملا وكانت الأخرى أقراء فداخلتها أيضا تصير ع د ة و ا ح د ة تدخل ع د ة الطلاق في ع د ة وضع الشبهه قال و ت ن ق ض ي العدتان ن ي ا معا تنقضيان ي بوضع الولد سواء ر أ ت الدم مع الحمل أ م لم تر الدم مع الحمل ويستطيع خلال كل هذه الفتره ة أن يراجع ج ز و ت في كل هذه الفترة يستطيع ان ل ف ت يستطيع ر ة أ يراجع زوجته ولو كان الحمل كان من ا ل وفي ي الثاني و احتمال ان يكون الحمل من الوطء الاول عندما طلقها كانت حامل ثم وطئها هذه لا اشكال فيها أ م ا هي كانت من ذوات ا ل أ ق ر ا ء وحاضت ثم وطئها وبعد ذلك حمله ما تنقضي ا ل ع د ة إ ل ا بالوضع لماذا قال هي حينما حملت م ا م ضمن ت ا ل ع د ة الأولى ا ل م ر أ ة ا ل ر ج ع ي ة زوجه في معظم ا ل أ ح ك ا م كما مر معنا سابقا والحمل من الممكن و إ ن كانت قد حاضت أ ن يكون ناتجا عن وطئ قبل الطلاق وبناء على ذلك ف إ ن ا ل ع د ة تستمر إ ل ى أ ن تضع ا ل م ر أ ة الولد ة ويستطيع الرجل أ ن يراجع زوجته خلال هذه ا ل ف ت ر ة كلها بخلاف ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ما يوجد فيها حمل ا ل م ر أ ة ب ر ي ئ ة الرحم يقينا حاضت مرتين ثم وطئها هل نطول على ا ل م ر أ ة ا ل ع د ة التي يستطيع أ ن يراجعها بها بسبب وطن لا ما نطول عليها ا ل ع د ة ل أ ن رحمها ب ر ي ئ ة فنقوله تستطيع أ ن تراجعها ضمن ا ل ف ت ر ة ا ل م ت ب ق ي ة من عده الطلاق ولكن هنا ا ل م ر أ ة حامل و ع د ة الحامل ما تنتهي إ ل ا بالوضع ويحتمل أ ن يكون هذا الولد من الوقت الذي كان قبل الطلاق فلا تنتهي ع د ة ال... يعني يستطيع ان يراجعها ما دامت ا ل م ر أ ة في ع د ة لم تضع الولد هذا إ ذ ا كانت العدتان قد نتجتا من شخص واحد و أ م ا إ ذ ا نتجتا من شخصين بان أ ن ك ت في عدة زوج أو كانت في عده ة من وقت ش ب كان زوج ه او قد طلقها أ كانت في ع د ة من وقت شبهه ووطئت ش ب ة فقط المرأة إذا وطئت في شبهة دخل رجل على ا ل خ ي م ة ليلا بالخيام الكثيره فظنها خيمته ووقع على ا م ر أ ة غشيه ا هي ظنته زوجها وهو ظنها زوجته قد يقع هذا وليس يعني مستحيلا لا مستحيل وله بعيد كثيرا يعني امكانه قليل على افتراض وقوعه لا يجوز لزوجها ان ي ط ا ه ا ولو كانت على عصمته ما يجوز لزوجها أ ن يطا بعد وقت ب ا ل ش ب ه يجب علي ه ان أ تعتد هذا العده تسمى ع د ة وطئ ا ل ش ب ه حتى ن ف ي ق ن براءه رحمها ل أ ن من المحتمل أ ن تكون قد حملت في هذه الحالة. في حاله وطئ فالمراه اذا كانت قد طلقت طلاقا رجعيا فيجب علي ه ان أ تعتد أ و كانت قد وطئت و ط أ ش ب ه يجب عليها أ ن تعتد لكنها في أ ث ن ا ء هذه ا ل ح ا ل ة وطئت م ر ة ث ا ن ي ة ب ش ب ه كان زوجها قد طلقها و أ ث ن ا ء ا ل ع د ة وفئها رجل و ن ب ش ب ه ة أ و كانت م ع ت د ة من وضع ا ل ش ب ه ة ثم وطئت مرتان ث ا ن ي ة فيجب علي أ ن تعتدا عده اخرى ا ذ ن العدتان هنا قد نتجتا من شخصين وليس من شخص ي ن واحد إ ذ ا ك ا ن ت من شخص واحد عرفنا تفصيل الحكم فيهما ف إ ذ ا ك ا ن ت من شخصين او أ ن ه ا طلقت وانقضت عدتها ثم ولدت بدون س ت ة أ ش ه ر وكانت قد تزوجت بعد انقضاء عدتها يتبين لنا ا ل آ ن أ ن ه ا مازالت في ع د ة زوجها ا ل أ و ل و أ ن النكاح الثاني فاسد و أ ن زوجها الثاني إ ذ ا كان قد وطئها ف إ ن ن ا نعتبر وطئه وطئ شبهه وبناء ذلك يجب عليها أ ن تعتد من وطئ الشبهه ف إ ذ ا ن ز م ت ه ا عده ة عدة الطلاق أ و ل ل عدة ا و ع د ة وطئ الشبهه من الرجل ا ل آ خ ر قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما تتداخل العدد ما تتداخل العدد ف إ ذ ا كان زوجها قد طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم ظهر لنا أ ن ه ا حامل نحكم ببطلان هذا النكاح ف إ ذ ا ولدت تنقضي عدتها من الزوج ا ل أ و ل ويجب عليها أ ن تشرع ب ع د ة ج د ي د ة لوقت الشبهه الذي نتج عن الرجل ا ل ث ا ن ي لكن ما من من الذي يقدم ع د ة وطي الشبهه ام تقدم ع د ة الطلاق طبعا يترتب على هذا إ م ك ا ن ي ة ا ل م ر ا ج ع ة ل ل م ر أ ة في هذا قال ف إ ن كان حمل قدمت عدته قطعا ل أ ن ا ل م ر أ ة تنقضي عدتها بوضع الحمل و إ ل ا لم يكن حمل قال ف إ ن سبق الطلاق طلقت ثم وطئت و ط أ شبهه اتمت ع د ة الطلاق ثم استانفت ع د ة أ خ ر ى وله ا ل ر ج ع ة في عدته أ م ا في ا ل ع د ة ا ل ث ا ن ي ة لا رجعه له ف إ ذ ا راجع ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة ثم, ثم وطئت و ط أ شبهه ف ا ت د ت ع د ة ا ل خ ل ا ق بعد شهرين ع د ة الطلاق راجعها زوجها يحق له أ ن يراجعها ما الشبهة هو وطأ غضع عدة وطأ قال بمجرد م ر ا ج ع ة زوجها لها تنتهي عدتها من الطلاق م ع في ع د ة ولكن يجب عليها أ ن تشرع فورا في ع د ة وقت الشبهه ولا ي س ت ن ف ع بها حتى تقضيها حتى تقضي عده ة وقت ا ل ش ب وقت ن س الشبهه وطأت ش ب و ا ثم طلقها زوجها بعد هذا ما رضيها ما مدى وطئت ش ب ه ه انا ما أ ر ي د ه ا فطلقها يجب الشبهة عليها تعتدى وتعتدى لوط ما الذي يقدم منهما قال تقدم ع د ة الطلاق لقوتها وتعتبر في ا ل أ ص ل وبعد ذلك تعتد ا ل م ر أ ة ع د ة و ط ت الشبهه وقيل عندنا قول ضعيف ب أ ن ه ا تمشي في الترتيب الطبيعي تنتهي من ع د ة و ط ت الشبهه وبعد ذلك تشرع في عده الطلاق و إ ن كان ت قد ب د أ ت ل ع د ة الشبهه ف إ ن ه ا تقدم ع د ة الصلاه وبعد ذلك تتم ع د ة الشبهه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم